بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا سؤال نودعه إلى فضيلة الشيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى بخصوص علماء الجزائر وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد علي فركوس وفضيلة الشيخ عبد المجد جمعة وفضيلة الشيخ لازهر السنقرة حفظه الله جميعا فشيخنا حفظكم الله ماذا تعرفون عن هؤلاء العلماء وهل تنصحون بهم وبالدراسة عليهم وجزاكم الله خيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن التبع دا أما بعد فإن هؤلاء العلماء الأفاضل بلا شك حاملوا الدعوة السلفية في الجزائر من سنوات طويلة ماذا معلوم عند القريب والبعيد و... وعلى رأسهم كما جاء في السؤال فضيرة الشيخ أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظ الله تعالى الأستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر وجهوده العلمية والدعوية معلومة ومشهورة لا تحتاج مني إلى ذكر إلا أني أشير, إلا أني أشير إلى أن الشيخ محمد فاركوس قد عرف بتمكنه في علوم الفقه وأصوله وله عدة تحقيقات بارزة في هذا الباب نحو تحقيقه على كتاب الـ الـ الإشارة في معرفة الأصول والوجازة والوجازة في معنى الدليل للحافظ أبي الوريس سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى. وكذلك تحقيقه على كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروية على الأصول والذي ألحق به كتاب مفارات, مفارات الغلط في الأدلة للشريف أبي عبد الله محمد من أحمد التلمساني وكتاب ونحو تحقيقه على كتاب الفتح المأمول شرح مبادئ الأصول للشيخ عبد الحميد ابن الجزائري المعروف رحمه الله تعالى وغير ذلك من أبحاثي الأصولية والفقهية التي انتشرت وانتفع بها العامة والخاصة فلذلك انا اقول ان الشيخ محمد علي فركوس وبحق عالم اصولي جهبذ و كأنه خلف وكان خير خلف للعلامة, للعلامة الأصوري محمد بن صالح الوسيمين رحمه الله تعالى فهو مبرز في هذا الباب بجانب ذبه عن تقواد ومنه الجسالة في الصالح وكذلك إخوانه الشيخ عبد المجيد جمعة حفظا الله له كذلك جهود علمية ودعوية طيبة وقد استفدت من كتابه ورسالته اختيارات ابن القيم الأصولية والتي أشرف عليه فيها الشيخ محمد فركوس استفادة علمية كبيرة ونقلت منه في بعض دروسي في أصول في أصول الفقه كما كذلك استفدنا من تحقيقات الشيخ محمد فاركوس وكذلك الشيخ قدرت الشيخ أزر سنيفرة حفظ الله تعالى له أيضا جهود دعوية معلومة في الجزائر في نشر اعتقاد ومنج السلف الصالح فأنا أنصح إخواني أن يلزموا غرز هؤلاء العلماء الأفاضل وأن يتركوا القيلة والقالة وأن يتركوا أسباب الخلاف والشقاق والفتن وأن لا يلتفتوا إلى من يريد أن يفرق صفهم أو أن شتت كلمتهم وأن يسعوا إلى الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا فإن الصلح خير وكما كما هو معلوم في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم حذر فساد ذات البين وبيّن أنها الحالقة آه قال لا تحلق الشعر إنما تحلق الدين وأن يكون الشباب على احترام للعلماء جميعا وإن اختلفوا الذين ثبتت لهم ارتبتوا العلم والذين هم على اعتقاد صحيح ومنهج سلفي نسأل الله أن يصلح ذات بينهم وأن يؤلف بين قلوبهم على على الحق وأن يحفظ هؤلاء العلماء الأفراد لأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم